بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اجتباه محمد وآله وسلم وبعد قد احببت أن أنظما في علمي البيان والمعاني أرجوزة لطيفة المعاني أبياتها عن مئة لم تزبي فقلت غير آمن من حسدي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 وهو من التعقيد أيضا خالي فإيكم مطابقا للحالي فهو البليغ والذي يؤلفه وبالفصيح من يعبر نصيفه والصدق ان يطابق الواقع ما يقول والكذب خلافه علما وعربي اللفظ ذو يأتي بها مطابقا للحالي عرفانها علم هو المعاني منحصر الأبواب في ثماني الأول أحوال الاسناد الخبري إن قصد المخبر نفس الحكم فسم ذا فائدة وسمي إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها وللمقام انتبه إن ابتدائيا فلا يؤكد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 الحذف للصون وللإنكار وللاحتراز أو للاختبار والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة. وإن بإضماريكم عرافا فللمقامات الثلاث فاعرفا والأصل في الخطاب للمعين والترك فيه للعموم البين وعلمية فللإشضار وقصد تعظيم أو احتقار وصلة للجهل والتعظيم للشأن والإيماء والتفخيم وبإشارة لذي فهم بطيء بالقرب والبعد أو التوسط وأن لعهد أو حقيقة وقد يفيد الاستغراق أو ما إن فرد وبإضافة فلاختصاري وقصد تعظيم أو اشتقاري وإن منكرا فللتحقيري والضد والافراد والتكثير وضده والوصف للتبيين والمدح والتخصيص والتعيين وكونه مؤكدا فيحصل لدفع وهم كونه لا يشمل والسهو والتجوز المباح ثم بيانه فللإيضاح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 نفيا وقد على خلاف الظاهري يأتيك أولى والتفات دائري الثالث أحوال المسند لما مضى الترك مع والذكر أو يفيدنا تعينه وكونه فعلا فللتقيدي بالوقت مع إفادة التجدد واسما فلانعدام ذا ومفردا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 وتركه لمانع منه وإن بالشرط لاعتبار ما يجيء من أداته والجزم أصل في إذا لا إن ولو ولا لذاك منع ذا والوصف والتعريف والتأخير وعكسه يعرف والتنكير الرابع متعلقات الفعل ثم مع المفعول حال الفعلي كحاله مع فاعل من اجلي تلبس الله كون ذاك قد جرى وان يرد ان لم يكن قد ذكرا النفي مطلقا أو الإثبات له فذاك مثل لازم في المنزله من غير تقدير وإلا لزما والحذف للبيان فيما أبهما أو لمجيء الذكر أو لردي توهم السامع غير القصدي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 القصر بين خبر ومبتدا يكون بين فاعل وما بدا منه ومعلوم فقد ينزل منزله المجهول او ذا يبدل السادس الانشاء يستدعي الانشاء اذا كان طلب ما هو غير حاصل والمنتخب فيه التمني وله الموضوع ليت وإن لم يمكن الوقوع ولو وهل مثل لعل الداخلة فيه والاستفهام والموضوع له هل همزة من ما وأي أينى كم كيف أيان متى أم أنا فهل بها يطلب تصديق وما لا همزة تصور وهيهما وقد للاستبطاء والتقريري وغير ذا يكون والتحقيري والأمر وهو طلب استعلاء وقد لانواع يكون جائي والنهي وهو مثله بلا بدا والشرط بعدها يجوز والندا وقد للاختصاص والاغراء يجيء ثم موقع الانشاء قد يقع الخبر للتفاؤلي والحرص أو بعكس ذات أملي السابع الفصل والوصل إن نزلت تالية من كنفسها أو نزلت كالعارية افصل وإن توسقت فالوصل بجامع أرجح ثم الفصل للحال حيث أصلها قد سلما أصل وإن مرجح تحتما الثامن الإيجاز والإقناب توفية المقصود بالناقص من لفظ له الإيجاز والإقناب إن بزائد عنه ضرب الأولي قصر وحذف جملة أو جمل أو جزء جملة وما يدل عليه أنواع ومنها العقل وجاء للتوشيع بالتفصيل ثاني والاعتراض والتذيل علم البيان علم البيان ما به يعرفه إراد ما طرقه تختلف في كونها واضحة الدلالة فما به لازم موضوع له إما مجاز منه استعارة تنبي عن التشبيه أو كناية وطرف التشبيه حسياني ولو خياليا وعقلياني ومنهما بالوهم والوجداني أو فيهما يختلف الجزءان. ووجهه ما اشتركا فيه وجا ذا في حقيقتيهما وخارجا وصفا فحسي وعقلي وذا واحد أو في حكمه أو لا كذا والكاف أو كأن أو كمثلي أداته وقد بذكر الفعل وغاض منه على المشبه يعود او على مشبه به فباعتبار كل ركن اقسمي انواعه ثم المجاز فافهمي مفرد او مركب وتاره يكون مرسلا او استعاره بجعل ذا ذاك الدعاء اوله وهي ان اسم جنس استعير له أصلية أولى فتابعية وان تكن ضدا تهكمية وما به لازم معنى وهو لا ممتنعا كناية فاقسم إلى إرادة النسبة أو نفس الصفه أو غير هذين اجتهد أن تعرفه علم البديع علم البديع وهو تحسين الكلام بعد رعاية الوضوح والمقام ضربان لفظي كتجنيس ورد وسجع نو قلب وتشريع ورد ومعنوي وهو كالتسهيم والجمع والتفريق والتقسيم والقول بالموجب والتجريد والجد والطباق والتأكيد والعكس والرجوع والإهام واللف والنشر والاستخدام والسوق والتوجيه والتوفيق والبحث والتعليل والتعليق السرقات الشعرية السرقات ظاهر فالنسخ يذم لا ان استطيب المسخ والسلخ مثله وغير ظاهري كوضع معنى في محل اخر او يتشابهان او ذا اشمل ومنه قلب واقتباس ينقل ومنه تضمين وتلميح وحل ومنه عقد والتأنق انتسل براعة استهلال انتقال حسن اختتام وانتهى المقال تم بحمد الله